يا ايها الذين امنوا خذوا الحلب فان في الرؤس باثا او في جميعا وان منكم لمن لا قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل مِنَ اللَّهِ لَا يَكُونُ لَنكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَخْفُوزَ فَوزًا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً